سчивكم الله سماحت الشيخ قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة وقد اطلعت على كتب العقيدة فوجدتها كلها جفاء لأنها نصوص وأحتام فما رأيكم في هذا الكلام رأي قال صاحب كتاب منهج الأنبياء في الدعوة وقد اطلعت على كتب العقيدة ووجدتها كلها جفاء لأنها أحاديث وأحتام علىالحا الله كلها جفاء او كلها كتب العقيدة الصحيحة ما في قال الله قال رسوله فإذا كان يصرف القران والسنه بانه جفاء فترد عن الاسلام نسال الله العافيه الجفاء فالاعراض عن دين الله هذا الجفاء الجراض عن دين الله وعدم العمل بشرع الله سمى جفاء فليزاد ثم غنوا الجافي الذي يعرض عن الله وعن دين الله مو بل يكتب العقيده ويدعو الناس الى العقيده الصحيحه واذا مات سن عليه الصالح هذا ليس بجفاء هذا هو خلد من هجو الانبياء هذا منهج الانبياء الدعوه الى الله وبيان العقيده الصحيحه والتحده من يخالفها هذه عباره سقيمة خبيثه نعم ما اصبح لكن ان كان فيه هذا ما ان يشبعه يجوز تمزيقا ان كان هذا فيه نبذل من سلاح بالحرف والجنه نعم الله نعم